بسم الله الرحمن الرحيم يا ايها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحده وخلق من زوجها وخلق منا زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا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 فانكحوا ما طاب لكم من النساء ما اثنى وثلاث وارباع فإن خفتم ألا تعدلوا فواحدة أو ما ملكت أيمانكم ذلك أدنى ألا تعولوا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 ولا تؤتوا السفاء أموالكم التي جعل الله لكم قياما وارزقوهم فيها وارزقوهم فيها واكسوهم وقولوا لهم قولا معروفا وَبِتَلُ اليَتَامى حَتَّى إِذَا بَلَغُوا النِّكَاحَ فَإِن آنَسْتُم مِّنْهُمْ رُشْدًا فَادْفَعُوا إِلَيْهِمْ فِدَاءَ مَا تَرَكُوا وَلَا تَأْكُلُوهَا إِسْرَافًا وَبِدَارًا أَن يَكْبَرُوا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 يوصيكم اللَّهُ فِي أولادكم للذكر مثل حظ الأنثيين فإن كن نساء فوق اثنتين فلهن ثلثا ما ترك وإن كانت واحدة فلها النصف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 من بعد وصية يوصي بها أودين آباؤكم وأبناؤكم لا تذرون أيهم أقرب لكم نفعا فريضة من الله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 مِن بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوصِي نُبَهَا أَوْ دَيْنٍ وَلَهُنَّ الرُّبُعُ مِمَّا تَرَكْتُمْ إِلَّا إِنْ كَانَ لَكُمْ وَلَدٌ فَإِنْ كَانَ لَكُمْ وَلَدٌ فَلَهُنَّ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 ومن يعصي الله ورسوله ويتعد حدوده يدخله نارا خالدا فيها وله عذاب مهين والتي يأتينا الفاحشة من نساء اِقُمْ فَاشْهَدُوا عَلَيْهِمْ أَرْبَعَةً مِنْكُمْ فَاشْهَدُوا عَلَيْهِنَّ أَرْبَعَةً مِنْكُمْ فَإِنْ شَهِدُوا فَأَمْسِكُوهُنَّ فِي الْبُيُوتِ حَتَّى يَتَوَفَّاهُمُ الْمَوْتُ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 11. ثم يتوبون من قريب فأولئك يتوب الله عليهم وكان الله عليما حكيما 12. وليست التوبة للذين يعملون السيئات حتى إذا حضر أحدهم الموت قال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 يا أيها الذين آمنوا لا يحل لكم أن ترثوا النساء كره ولا تعضلونه لتذهبوا ولا تعضلونه لتذهبوا ببعض ما آتيتم إلا أن يأتين بفاحشة مبينة وعاشروهن بالمعروف فإن كرهتمهن فعسى أن تكرهوا شيئا ويجعل الله فيه خيرا كثيرا وَإِنْ أَرَدْتُمْ مُسْتَبْدَلًا لَزَوْجٌ مِّنكُمْ وَآتَيْتُم إِحْدَاهُنَّ نِصْفَ مَا فَلَا تَأْخُذُوهُ شَيْئًا ۚ أَتَأْخُذُونَهُ بُهْتَانًا وَإِثْمًا مُّبِينًا وكيف تَأْخُذُونَهُ وقد افضى بعضكم الى بعض وَأَخَذْنَ منكم ميثاقا غليظا ولا تنكحوا ما نكح اباؤكم من النساء الا ما قد سلف إنه كان فاعشة ومقتا وساء سبيلا حرمت عليكم أمهاتكم وبناتكم وأخواتكم وعماتكم وَأََّ تُكُم وَخَلَةُكُمْ وَبَناتُ الْ الأخ وَبَناتُ الأُخْتِ وَأَُّهَا تُكُمُ الَّاتِ وأُمَّاتُكُمُ الَّتِي أَرْضَانَكُمْ وَأَخَوَاتُكُمْ مِنَ الرَّضَاعَةِ وَأُمْمَاتُ نِسَاءِكُمْ وَرَبَائِبُكُمْ وَرَبَائِبُكُمُ الَّتِي فِي حُجُورِكُمْ مِنْ نِسَاءِكُمُ الَّتِي دَخَلْتُمْ بِهِن فإِن لَم تَكُونُوا فَإِن لَم تَكُونُوا دَخَلْتُمْ بِهِن فَلَا جَنَاحَ عَلَيْكُمْ وَخَلَائِلُ أَبْنَائِكُمُ الَّذِينَ مِنْ أَصْلَابِكُمْ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 به منه النفاة النأجره النفرضة ولا جناح عليكم فيما تراضيتم به من بعد الفرضة إن الله كان عليما حكيما ومن لم يستطع منكم طولا أن ينكح المحصنات المؤمنات مَلَكَتْ ملكت أيمانكم من فتياتكم المؤمنات والله أعلم بإيمانكم بعضكم من بعض فانكحوه النبئ إذ أهله وآتهن أجورهن وآتهن أجورهن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 وَمَنْ يَفْعَلْ ذَلِكَ عُدْوَانًا وَظُلْمًا فَسَوْفَ نَارًا وَكَانَ ذَلِكَ عَلَى اللَّهِ يَسِيرًا إِنْ تَجْتَنِبُوا كَبَائِرَ مَا تُنْهَوْنَ عَنْهُ نكفر عَنْكُمْ سَيِّئَاتِكُمْ وَنُدْخِلْكُمْ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 إن الله كان بكل شيء عليما ولكل جعلنا موالي مما ترك الوالدان والأقربون والذين عقدت أيمانكم فآتوهم نصيبهم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 فالصالحات قانتات حافظات للغيب بما حفظ الله والتي تخافون نشوزهن فعذوهن وهجروهن في المضاجع واضربوهن فإن أطعنكم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 ويضاعفها ويؤتم لدنه أجرا عظيما فكيف إذا جئنا من كل أمة بشهيد وجئنا بك على هؤلاء شهيدا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 ولا جنبا الا عابري سبيل حتى تغتسل وان كنتم مرضى او على سفر او جاء اقدم منكم من الغائط او لامستم أَوْ لَمَسْتُمُ النِّسَاءَ فَلَمْ تَجِدُوا مَا آتَيْتُمْ لِأَنفُسِكُمْ فَتَيَمَّمُوا صَعِيدًا طَيِّبًا فَامْسَحُوا بِوُجُوهِكُمْ وَأَيْدِيكُمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَفُوًّا غَفُورًا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 من الذين هادو يحرفون الكلم عمواضعه ويقولون سمعنا وعصينا وسمع غير مسمعين وراعنا لي وراعنا لي بألسنتهم وطعن في الدين. ولو أنهم قالوا سمعنا وأطعنا وسمع ونظرنا لكان خيرا لهم وأقوى مولاك اللعنهم الله ولكن اللعنهم الله بكفرهم فلا يؤمنون إلا قليلا يا أيها الذين آوتوا الكتاب آمنوا بما نزلنا مصدقا لما معكم من قبل أن نطم سوjoها من قبل أن نطم سوjoها فنردها على أدبارها أو نلعنهم كما لعنا أصحب السبت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 أكون أنفسهم بل الله يزكي من يشاء ولا يظلم فتيلة أوضر كيف يفترون على الله الكذب وكفاه به إثم مبين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 أَم يَحْسُدُونَ النَّاسَ عَلَى مَا آتَاهُمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِ فَقَدْ آتَيْنَاكَ فَاقْتَبِسْ آتَيْنَا آلَ إِبْرَاهِيمَ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ وَآتَيْنَاهُمْ مُلْكَ عَظِيمًا فَمِنْهُم مَّن آمَنَ بِهِ ومنهم من صد عنه وكفى بجهنم سعيرا إن الذين كفروا بآياتنا سوف نصليهم نارا كلما نضجت جلودهم بدلناهم كلما نضجت جلودهم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 122. Khoallidin fihaa abada lhum fihaa azuajum mutahharatun, wanudkiluhum zillaan zaleelaa, inna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 فَكَيْفَ إِذَا أَصَابَتْهُم مُّصِيبَةٌ بِمَا قَدَّمَتْ أَيْدِيهِمْ ثُمَّ جَاءُوكَ يَحْلِفُونَ ثُمَّ جَاءُوكَ يَحْلِفُونَ بِاللَّهِ إِنْ أَرَدْنَا إِلَّا إِحْسَانًا وَتَوْفِيقًا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 إن ظلموا أنفسهم جاءوك فاستغفروا الله واستغفر لهم الرسول لوجد الله توابا رحيما فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك في ما بينهم لا يجدوا في أنفسهم حرجا ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما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 وَإِذَا آتَيْنَاهُم مِّن لَّدُنَّا أَجْرًا عَظِيمًا وَلَهَدَيْنَاهُمْ صِرَاطًا مُّسْتَقِيمًا وَمَن يطعِ إِلَّا اللهَ وَالرَّسُولَ فَأُولَٰئِكَ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 يا أيها الذين آمنوا خذوا حذركم فانفروا ثباتا أو انفروا جميعا وإن منكم لم لا يبطل النف قال قد أنعم الله علي إذ لم أكن معهم شهيدا ولئن أصابكم فضل من الله ليقولن كألم تكن بينكم وبينه مودة يا ليتني كنت معهم فافوز فوزا عظيما فليقاتل في سبيل الله الذين يشترون الحياه الدنيا بالاخره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 الذين آمَنُوا يقاتلون في سبيل الله والذين كفروا يقاتلون في سبيل الطاغوت فقاتلوا اولياء الشيطان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 قُلْ مَتَاعُ الدُّنْيَا قَلِيلٌ وَالْآخِرَةُ خَيْرٌ لِمَنِ اتَّقَى وَلَا تُظْلَمُونَ فَتِيلًا أَيْنَمَا تَكُونُوا يُدْرِكُمُ الْمَوْتُ وَلَوْ كُنْتُمْ فِي بُرُودٍ مُشَيَّدَةٍ وَإِنْ تُصِبْهُمْ حَسَنَةٌ يَقُولُ هَذِهِ مِنْ عِندِ اللَّهِ وَإِنْ تُصِبْهُمْ سَيِّئَةٌ يَقُولُ هَذِهِ مِنْ عندك قُلْ كل من عند اللَّهِ فَمَا لِهَا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 إنهم غير الذي تقولوا الله يكتب ما يبيتون فأعرض عنهم فأعرض عنهم وتوكل على الله وكفّ بالله وكيل أ يتدبرون القرآن ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا واذا جاء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 وَمَنْ أَصْدَقُ مِنَ اللَّهِ حَدِيثًا فَمَا لَكُمْ فِي الْمُنَافِقِينَ فِئَتَيْنِ وَاللَّهُ أَرْكَسَهُمْ بِمَا كَسَبُوا أَتُرِيدُونَ أَن تَهْدُوا مَنْ أَضَلَّ اللَّهُ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 فَإِن تَوَلَّو فَخُذُوْهُمْ وَقُتِلُوْهُمْ حَيْثُ وَجَدْتُمُهُمْ وَلَا تَتَّخِذُ مِنْهُمْ وَلِيَوْنَ وَلَا نَصِيرَ إِلَّا الَّذِينَ يَصِلُونَ إِلَى قَوْمٍ بَيْنَكُمْ وَبَيْنَهُمْ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 Fein kana minun kauminaduille kumua hua minuun, fetahriurako beti muu minun. Fein كَانَ minun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 وَإِذَا كُنْتَ فِيهِمْ فَقُمْتَ لَهُمُ الصَّلَاةَ فَالْتَقَمَ طَائِفَةٌ مِنْهُمْ مَعَكَ وَالْيَأْخُذُونَ أَسْلِحَتَهُمْ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 وَالَّذِينَ كَفَرُوا لَوْ تَغَفْلُونَ عَنْ أَسْلِحَتِكُمْ وَأَمْتِعَتِكُمْ فَيَمِيلُونَ عَلَيْكُمْ مَيْلَةً وَاعِدَةً وَلَا دَوَانِحَ عَلَيْكُمْ إِنْ كَانَ بِكُمْ أَذًى مِنْ مَطَرٍ أَوْ كُنْتُمْ مَرْضَآءَ تَضَعُوا أَسْلِحَتَكُمْ وَتَخُذُوا حِذْرَكُمْ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 فقد احتمل بهتان وإثم مبين ولو لا فضل الله عليك ورحمته لهم الطائفات منهم أي يضلونك وما يضلون إلا أنفسهم وَمَا يُضِلُّونَ إِلَّا أَنفُسَهُمْ وَمَا يَضُرُّونَكَ se شَيْءٍ وأنزل اللَّهُ عَلَيْكَ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ وَعَلَّمَكَ مَا لَمْ la la وَكَانَ فَضْلُ اللَّهِ عَلَيْكَ عظيما. لَا خَيْرَ فِي كَثِيرٍ من نجواهم الا من امر بصدقه او معروف او اصلاح بين الناس ومن يفعل ذلك بتغاء مرضات الله فسوف نؤتيه أجرا عظيما وما يشاقق الرَّسُولَ مِن بعض ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين وليه ما تولى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 يدعون إلا شيطان مريدا لعنه الله وقال لا من عبادك نصيبا مفروضا ولأضللنهم ولأمنين نهم ولا أمرا نهم فلا يبتقن آذان خَلْقَ ولا أمرا نهم خلق الله ومن يَتَّخِذِ الشَّيْطَانَ وَلِيًّا مِنْ دُونِ اللَّهِ فَقَدْ خَسِرَ خُسْرَانَ مُبِينٌ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 ومن يَكْفُر بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر فقد ضل ضلالا بعيدا إن الذين آمنوا ثم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 إن المنافقين يخادعون الله وهو خادعهم وإذا قاموا إلى الصلاة قاموا كسا لا يراؤون قاموا كسا لا يراؤون الناس ولا يذكرون الله إلا قليلا. مذبذبين بين ذلك لا إله إلا و لا إله إلا و من يضل لله فلن تجد له سبيل يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا الكافرين أولياء من دون المؤمنين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 إِنْ تُبِدُوا خَيْرًا أَوْ تُخْفُوهُ أَوْ تَعْفُو عَنْ سُوءٍ فَإِنَّ اللَّهَ كَانَ عَفُوًا قَدِيرًا إِنَّ الَّذِينَ يَكْفُرُونَ بِاللَّهِ وَرُسُلِهِ وَيُرِيدُونَ أَنْ يُفَرِّقُوا بَيْنَ اللَّهِ وَرُسُلِهِ وَيَقُولُونَ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 يسألك أهل الكتاب أن تنزل عليهم كتاب من السماء، فقد سألوا موسى أكبر من ذلك، فقالوا: فقالوا أرنا الله جهراً، فأقذتهم الصاعقة بظلمهم. ثُمَّ تَأْخُذُ الْعِجْلَ مِنْ بَعْدِ مَا جَاءَتْهُمُ الْبَيِّنَاتُ فَعَفَوْنَا عَنْ ذَلِكَ وَآتَيْنَا مُوسَى سُلْطَانًا مُبِينًا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 Lakinilla hujaxħadu bima'an, zala' illa' ikka'an, zala' hubia' ilmi, walmala' ikka' tujaxħadun. Waka' fabilla'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 129. وأنزلنا إليكم نورا مبينا 120. فأما الذين آمنوا بالله واعتصموا به فسيدخلهم في رحمة منه وفضل ويهديهم إليه صراطا مستقيما